فمِماا ملَكَت أييمانَكُم م فَتَياتِكُم المُؤمِنات واللههُ علم بإمانكُم بَعْضُكُم مبعَ فَنكِحُهُ النَّ بإذن أَهْلهِ النَّوآتُهُ النَّعجَهَُّ بالِالمَعرُوف محُحصَنَات غَيْرَ مساافحات مححصَنَاتٍ غَيَْ مساافحات وَلا متتَّخذاتِ أأَخْدانَ.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 الررجُ قَوامُونَ علىلَ النِساءِ بِمَافضَضلَّل اللهَّ بعْضَهُمْ عَ بَعْضَ بِمَا أَفقَقُ مِن أَمْوالِهِم فَ الصَّالِحَاتُ قانتَةٌ حَافِظَةٌ للِغَبِ بِمَا حَفِظَ الله وَلاتي تَخَافونَ نُشزَهُ نَّفَعِضُهَُّ وَحْجرُوه النَّ فيِي المَضاجِعِ واضربوهن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 أَ لا مَسْتُم النِس أَفَنَْ تَجد ماَا أَم فَتََمَّمُ صَعيددا طَيبًا فَمْسَح بوجوهِكمْ وَأَيدكمُمْ إِ اللهَّه كَانَ عفوًا غَفُور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 أَوْ نَلْعَنَهُمْ كَمَا لَعَنَّا أَصْحَابَ السَّبْتِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا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 أَم يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ ۖ فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَيْنَاهُم مُّلْكًا عَظِيمًا ۖ فَمِنْهُم مَّن آمَنَ بِهِ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۗ وَكَفَىٰ بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا ۗ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ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 جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أَهْلِهَا وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل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 ودا فكيف اذا اصابتهم مصيبه بما قدمت ايديهم ثم جاءوك يحلفون بالله ان اردنا الا احسانا وتوفيقا اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فاعرض عنهم وايذهم وقل لهم في انفسهم قولا بليغا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 لولا اخلتنا الى اجل قريب قل متى عد يا قنيل والاخره خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلنا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 عساه الله ان يكف باث الذين كفروا والله اشد باسا واشد انتقالا من يشفع شفاعه حسنه يكن له نصيب منها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 ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا والذين لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلاتتخذوا منهم اوليا فلا تتخذوا منهم اوليا حتى يهاجروا في سبيل الله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 أَوْ جَاءُوكُمْ حَاصِرَتْ صُدُورُهُمْ أَنْ يُقَاتِلُوكُمْ أَوْ يُقَاتِلُوا قَوْمَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَنَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ فَإِنْ اعْتَزَلُوكُمْ فَلَمْ يُقَاتِلُوكُمْ وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمْ السَّلَمَ فَمَا جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ عَلَيْهِمْ سَبِيلًا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 فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فاخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا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 وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أَهْلِهِ وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله عليما حكيما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 فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتراء القوم إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله مَا لا يرجون وكان الله عليما حكيما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 ثم ما يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا واثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفه منهم ان يضلوك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 وَقَالَنَا اتَّخِذَ لَنَا مِن عِبَادِكَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا وَلَا يُضِلُّ نَحْنُهُمْ وَلَا يُمَنُّ نَّنْهُمْ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ وَلَآمُرَنَّهُمْ فَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِّن دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُّبِينًا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 فَأولائكَ يَيدخُلون الجَّةَ وَل يظْلَونَ نَقيير وَمننْ أَحْسَنُ دينينَ مِممنن أَسْلَمَ وَجههَهُ لللهه وَهُو مُحْسِنُ والاتَّبامَِّ إبْهِ مَعَنفَا وَاتَّخَدَ اللهَّ إبْهِي مَ خَلينا وَلِلهَّه مَا في السماواتِ وَما ف الأرضِ وَكَانَ الله بكُلّ شيءَئ مُحيطَا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِيهِ نِسَاءٌ إِلَّا مَا آتَيْنَاهُنَّ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقصط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعدها نشوزا أو إعراطا فلا جناح عليهما, فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير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 وإن يتفرقا يغني الله كلا من سَعَتِهِ وكان الله وَاسِعًا حكيما ولله مَا في السماوات وما في الأرض ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب مِنْ قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وإن تكفروا فَإِنَّ لله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله غنيا حميدا